ترَوْمَا سَمِعْنَا فِيهَا ذَيْئَ أَبَا إِنَّ الْأَوَلِيدَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ فِي الْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ دار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطيب. فَأَوْقَدَ لَهَا مَا نَعْلُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَهُ صَرْحًا عَلَى الِّي أَقْطَعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَأَسْتَكْبَرَهُ وَجُلُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُلُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَوَالْأَرْضِ فَأَخَذْنَاهُ 114. كيف كان عاقبة الظالمين 115. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 116. ويوم القيامة لا ينصرون 117. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْبُوضِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى كِتَابًا وَبِعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ